طاسيم ميم طاسيم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة تلك آيات الكتاب المبين هذه آيات القرآن الواضح. نَتْلُو عَلَيْكَ من نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بالحق لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ نَقْرَأُ عَلَيْكَ مِنْ خَبَرِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ الَّذِي لَا مِرْيَةَ فِيهِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَنْتَفِعُونَ بِمَا فِيهِ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَاعٍ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذْبِحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحِيِّنَ سَأَهُمْ إنه كان من المفسدين إن فرعون طغى في أرض مصر وتسلط فيها وصير أهلها طوائف مفرقا بينها يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل بقتل ذكور أولادهم واستبقاء نسائهم للخدمة امعانا في إذلالهم إنه كان من المفسدين في الأرض بالظلم والطغيان والتكبر ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونريد أن نتفضل على بني إسرائيل الذين استضعفهم فرعون في أرض مصر بإهلاك عدوهم وإزالة الاستضعاف عنهم ونجعلهم أئمة يقتدى بهم في الحق ونجعلهم يرثون أرض الشام المباركة بعد هلاك فرعون كما قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ونريد أن نمكن لهم في الأرض بجعلهم أصحاب السلطان فيها ونري فرعون ومسانده الأكبر في الملك هامان وجنودهما المعاونين لهما في ملكهما ما كانوا يخافونه من ذهاب ملكهم وانقضائه على يد مولود ذكر من بني إسرائيل ولما ذكر الله ما سيؤول إليه ملك فرعون وما سيكرم به موسى وقومه ذكر نشأة موسى عليه السلام إلى أن بعثه الله رسولا فقال وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا را. وعدوه إليك وجاعلوه من المرسلين وألهمنا أم موسى عليه السلام أن أرضعيه حتى إذا خشيت عليه من فرعون وقومه أن يقتلوه فضعيه في صندوق وارميه في نهر النيل ولا تخافي عليه من الغرق ولا من فرعون ولا تحزني بسبب فراقه إن مرجعوه إليك حياً ومصيروه من رسل الله الذين يبعثهم إلى خلقه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فامتثلت ما ألهمناها من وضعه في صندوق ورميه في النهر فعثر عليه آل فرعون فأخذوه ليتحقق ما أراده الله من أن موسى سيكون عدوا لفرعون يزيل الله ملكه على يده جالبا لحزنهم إن فرعون ووزيره هامان وأعوانهما كانوا آثمين بسبب كفرهم وطغيانهم وإفسادهم في الأرض وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون ولما أراد فرعون قتله قالت له امرأته هذا الولد مصدر سرور لي ولك لا تقتلوه لعله ينفعنا بالخدمة أو نتخذه ولدا بالتبني وهم لا يعلمون ما سيؤول إليه ملكهم على يده وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وأصبح قلب أم موسى عليه السلام خاليا من أي أمر من أمور الدنيا إلا من أمر موسى فلم تعد تصبر حتى قاربت أن تظهر أنه ولدها من شدة التعلق به لولا أربطنا على قلبها بتثبيته وتصبيرها لتكون من المؤمنين المتوكلين على ربهم الصابرين على ما يقضي به وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وقالت أم موسى عليه السلام لأخته بعد القائها له في النهر اتبعي أثره لتعرف ما يفعل به فأبصرته عن بعد حتى لا يكشف أمرها وفرعون وقومه لا يشعرون انها اخته وانها تتفقد خبره وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم يكفلونه لكم وهم له ناصحون وامتنع موسى بتدبير من الله عن الرضاع من النساء من قبل ان نرده الى امه فلما رات اخته حرصهم على ارضاعه قالت لهم هل ارشدكم الى اهل بيت يقومون بارضاعه ورعايته وهم له ناصحون فَرَدَدْنَاهُ الى أُمِّهِ كَي تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ فَرَجَعْنَا مُوسَى الى أُمِّهِ كيما تقر عينها برؤيته عن قرب ولا تحزن بسبب فراقه ولتعلم أن وعد الله بإرجاعه إليها حق لا مريه فيه ولكن أكثرهم لا يعلمون بهذا الوعد ولا أحد يعلم أنها هي أمه ولما ذكر الله مبدأ موسى ذكر مرحلة شبابه فقال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ سن اشتداد البدن واستحكم في قوته أعطيناه فهما وعلما في دين بني إسرائيل قبل نبوته وكما جزينا موسى على طاعته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 فوجد فيها رجلين يتخاصمان ويتضاربان أحدهما من بني إسرائيل قوم موسى عليه السلام والآخر من القبط قوم فرعون أعداء موسى فطلب الذي هو من قومه أن يعينه على الذي هو من القبط أعدائه فضرب موسى القبطي بقبضة يده فقتله بتلك الضربة لقوتها قال موسى عليه السلام هذا من تزيين الشيطان وإغرائه إن الشيطان عدو مضل لمن اتبعه واضح العداوة فما حصل مني بسبب عداوته وبسبب أنه مضل يريد إضلالي قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال موسى داعيا ربه معترفا بما حصل منه رب إني ظلمت نفسي بقتل هذا القبطي فاغفر لي ذنبي فبين الله لنا مغفرته لموسى إنه هو الغفور لمن تاب من عباده الرحيم بهم قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين ثم واصل الخبر عن دعاء موسى الذي قال فيه رب بسبب ما أنعمت علي به من القوة والحكمة والعلم فلن أكون معينا للمجرمين على إجرامهم فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ. قال له موسى إنك لغوي مبين فلما حصل منه ما حصل من قتل القبطي أصبح في المدينة خائفا يترقب ماذا يحدث فإذا الذي طلب منه العون والنصر على عدوه القبطي بالأمس يستعين به على قبطي آخر قال له موسى إنك لذو غواية وضلال واضح فَلَمَّا أَن أَرَادَ أَن يَبْطشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين فلما أن أراد موسى عليه السلام أن يبطش بالقبطي الذي هو عدو له وللإسرائيلي ظن الإسرائيلي أن موسى يريد البطش به لما سمعه يقول إنك لغوي مبين فقال لموسى أتريد أن تقتلني مثلما قتلت نفسا بالأمس؟ لا تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض تقتل الناس وتظلمهم وما تريد أن تكون ممن يصلحون بين المتخاصمين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين ولما انتشر الخبر وجاء رجل من أقصى المدينة مسرعا شفقة على موسى من الملاحقه، فقال يا موسى إن الأشراف من قوم فرعون يتشاورون بقتلك فاخرج من البلد إني لك من الناصحين شفقة عليك من أن يدركوك فيقتلوك فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين فامتثل موسى أمر الرجل الناصح فخرج من البلد خائفا يترقب ماذا يحدث له قال داعيا الرب رب نجني من القوم الظالمين فلا يصلوا الي بسوء ولما توجهت تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما سار مقبلا بوجهه جهة مدين قال عسى ربي أن يرشدني إلى خير طريق فلا أضل عنها ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ولما وصل ماء مدين الذي يستقون منه وجد جماعة من الناس يسقون مواشيهم ووجد من دونهم امرأتين تحبسان أغنامهما عن الماء حتى يسقي الناس قال لهما موسى عليه السلام ما شأنكما لا تسقيان مع الناس قالتا له عادتنا أن نتأنا فلا نسقي حتى ينصرف الرعاه حذرا من مخالطتهم وابونا شيخ كبير السن لا يستطيع أن يسقي فاضطررنا لسقي غنمنا فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فرحمهما فسقى لهما أغنامهما ثم انصرف إلى الظل فاستراح فيه ودعا ربه بالتعريض بحاجته فقال رب إني لما أنزلت إلي من أي خير محتاج، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَلَمَّا ذَهَبَتَ أَخْبَرَتَ أَبَاهُمَا بِهِ فَأَرْسَلَ إِحْدَاهُمَا إلَيْهِ تَدْعُوهُ فَجَاءَتْهُ تَمْشِي فِي حِيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ أَن تَأْتِيهَا قصد أن يجزيك أجرك على سقيك لنا فلما جاء موسى أباهما وأخبره بأخباره قال له مطمئنا إياه لا تخف نجوت من القوم الظالمين فرعون وملئه فإنهم لا سلطان لهم على مدين فلا يستطيعون أن يصلوا إليك بأذى قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قالت إحدى ابنتيه يا أبت استأجره ليرعى غنمنا فهو جدير بأن تستأجره لجمعه بين القوة والأمانة فبالقوة يؤدي ما كلف به وبالأمانة يحفظ ما تمن عليه قال انني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال أبوهما مخاطبا موسى عليه السلام إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين على أن يكون مهرها أن ترعى غنمنا ثماني سنين فإن اكملت المدة عشر سنين فهذا تفضل منك لا يلزمك لأن التعاقد إنما هو على ثماني سنين فما فوقها تطوع وما أريد أن ألزمك ما فيه مشقة عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين الذين يوفون بالعقود ولا ينقضون العهود قال ذلك بيني وبينك أيما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل قال موسى عليه السلام ذلك الذي بيني وبينك على ما تعاقدنا عليه فأي الأمدين عملت لك ثمانية سنوات أو عشر سنوات أكون قد وفيت بما علي فلا تطالبني بزيادة والله وكيل على ما تعاقدنا عليه رقيب عليه فَلَمَّا قَضَى مُسَلَّأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُسُو قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُسُو إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أكمل موسى أوفى الأجلين عشر سنين وسار بأهله من مدين إلى مصر أبصر من جانب الطور نارا قال لأهله أثبتوا إني أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو آتيكم بشعلة من النار توقدون بها نارا لعلكم تستدفئون من البرد فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي موسى أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين فلما جاء موسى النار التي أبصرها ناداه ربه سبحانه وتعالى من جانب الوادي الأيمن في الموقع الذي باركه الله بتكليمه لموسى من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب المخلوقات كلها وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ ولا مدبرا وَلَمْ يُدْبِرُوا وَلَمْ يُعْتَقِبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ وأن اطرح عصاك فطرحها موسى امتثالا لأمر ربه فلما رآها تتحرك وتضطرب كأنها حية في سرعتها ولا هاربا خوفا منها ولم يرجع منها ربه فناداه ربه يا موسى أقبل ولا تخف منها فإنك من الآمنين منها ومن غيرها مما تخاف أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الراب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين أدخل يدك اليمنى في فتحة قميصك مما يلي الرقبة تخرج بيضاء من غير برص فأدخلها موسى فخرجت بيضاء كالثلج واضمم إليك يدك ليهدأ خوفك فضمها موسى إليه فذهب عنه الخوف فهذان المذكوران العصا واليد حجتان مرسلتان من ربك إلى فرعون والأشراف من قومه إنهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله بالكفر وارتكاب المعاصي قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون قال موسى متوسلا إلى ربه إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني به إن جئتهم لأبلغهم ما ارسلت به واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي رد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون واخي هارون هو ابين مني كلاما فابعثه معي معينا يوافقني في كلامي ان كذبني فرعون وقومه إني أخاف أن يكذبوني كما هي عادة الأمم التي بعثت إليها الرسل من قبلي فكذبوهم. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قال الله مجيبا دعوة موسى سنقويك يا موسى ببعث أخيك معك رسولا معينا ونجعل لكما حجة وتأييدا فلا يصلون إليكما بسوء تكرهانه بسبب آياتنا التي أرسلناكم بها أنتما ومن اتبعكما من المؤمنين المنتصرون فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بِيَنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى قَالُوا مَا هَذَا إلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَوْنَ وَمَا سَمِعْنَا بِهَا فِي آبَاءِنَا الْأَوَّلِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِآيَاتِنَا وَاضِحَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إلَّا كَذِبٌ مُختَلَقٌ إخْتَلَقَهُ مُوسَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَقْدَمِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا جَاءَ أَبِي الْهُدَى مِنْ عِدِّهِ وَمَا تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إنه لا يفلح الظالمون وقال موسى مخاطبا فرعون ربي يعلم المحق الذي جاء بالرشاد من عنده سبحانه ويعلم من تكون له العاقبة المحمودة في الآخرة إنه لا يفوز الظالمون بمطلوبهم ولا ينجون من مرهوبهم وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي, لي صرحا لعلي اطلع إلى إله موسى وإني لاظنه من الكاذبين وقال فرعون مخاطبا الأشراف من قومه يا أيها الملأ ما علمت لكم من معبود غيري فاشعل لي يا هامان على الطين حتى يشتد فابني لي به بناء عاليا رجاء أن أنظر إلى معبود موسى وأقف عليه وإني لأظن أن موسى كاذب فيما يدعيه أنه مرسل من الله إلي وإلى قومي واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون واشتد تكبر فرعون هو وجنوده واستعلوا في أرض مصر بغير موجب من الحق وأنكروا البعث وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون يوم القيامة للحساب والعقاب فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فأخذناه وأخذنا جنوده فطرحناهم في البحر غرقا حتى هلكوا جميعا فتأمل أيها الرسول كيف كان مآل الظالمين ونهايتهم فقد كان مآلهم ونهايتهم الهلاك وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون وجعلناهم قدوه للطغاه والضلال يدعون الى النار بما يبثونه من كفر وضلال ويوم القيامه لا ينصرون بانقاذهم من العذاب بل يضاعف عليهم العذاب لما سنوه من سنن سيئه ودعوا اليه من ضلاله يكتب عليهم وزر عملهم بها ووزر عمل من اتبعهم في العمل بها واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المقبوحين وأتبعناهم زيادة على عقوبتهم في هذه الدنيا خزيا وطردا ويوم القيامة هم من المذمومين المبعدين عن رحمة الله ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون ولقد أعطينا موسى التوراة من بعد ما أرسلنا إلى الأمم السابقة رسلنا فكذبوهم فأهلكناهم بسبب تكذيبهم لهم فيها ما يبصر الناس بما ينفعهم فيعملون به وما يضرهم فيتركون وفيها إرشادهم إلى الخير ورحمة لما فيها من خيري الدنيا والآخرة لعلهم يتذكرون نعم الله عليهم فيشكرونه ويؤمنون به وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت أيها الرسول حاضرا بجانب الجبل الغربي بالنسبة لموسى عليه السلام حين أنهينا إلى موسى الأمر بإرساله إلى فرعون وملئه وما كنت من الحاضرين حتى تعلم خبر ذلك فتقصه على الناس فما تخبرهم به هو من وحي الله إليك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 ولكننا أنشأنا أمما وخلائق من بعد موسى فتباعد عليهم الزمن حتى نسوا عهود الله وما كنت مقيما في أهل مدين تقرأ عليهم آياتنا ولكن أرسلناك من عندنا فأوحينا إليك خبر موسى وإقامته في مدين فأخبرت الناس بما أوحى الله إليك من ذلك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 وما كنت بجانب الطور اذ نادينا موسى وأوحينا اليه ما أوحينا حتى تخبر بذلك ولكن أرسلناك رحمة من ربك للناس فأوحينا إليك خبر ذلك لتنذر قوما ما جاءهم رسول من قبلك ينذرهم لعلهم يتعظون فيؤمنون بما جئتهم به من عند الله سبحانه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 فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ولولا أن تنالهم عقوبة إلهية بسبب ما هم عليه من الكفر والمعاصي فيقولون محتجين بعدم إرسال رسول إليهم هل لا بعثت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونعمل بها ونكون من المؤمنين العاملين بأمر ربهم لولا ذلك لعاجلناهم بالعقاب لكننا أخرناه عنهم حتى نعذر إليهم ببعث رسول إليهم فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون فلما جاء قريشا محمد بالرسالة من ربه سألوا يهود عنه فلقنوهم هذه الحجة فقالوا هل أعطي محمد مثل ما أعطي موسى من الآيات الدالة على أنه رسول من ربه كاليد والعصا؟ قل أيها الرسول ردا عليهم؟ ألم يكفر اليهود بما أعطي موسى من قبل؟ وقالوا في التوراة والقرآن إنهما سحران يعضد أحدهم الآخر؟ وقالوا إن بكل من التوراة والقرآن كافرون؟ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين قل أيها الرسول لهؤلاء جيءوا بكتاب منزل من عند الله أهدا سبيلا من التوراة والقرآن فإن أتيتم به أتبعه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 إن الله لا يهدي القوم الظالمين فإن لم تستجب قريش لما دعوتهم إليه من الاتيان بكتاب أهدى من التوراة والقرآن فأيقن أن تكذيبهم بهما ليس عن دليل وإنما هو عن اتباع للهوى ولا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله سبحانه إن الله لا يوفق للهداية والرشاد القوم الظالمين لأنفسهم بكفرهم بالله ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ولقد وصلنا للمشركين واليهود من بني إسرائيل القول بقصص الأمم السابقة وما احللنا عليهم من العذاب لما كذبوا رسلنا رجاء أن يتعظوا بذلك فيؤمنوا حتى لا يصيبهم ما أصابهم الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون الذين ثبتوا على الإيمان بالتوراة من قبل نزول القرآن هم بالقرآن يؤمنون لما يجدونه في كتبهم من الإخبار به ومن نعته وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ وَإِذَا يُقْرَؤُ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ الَّذِي لَا مِرْيَةَ فِيهِ الْمُنَزَّلُ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ مُسْلِمِينَ لِإِيمَانِنَا بما جاء به الرسل من قبله أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئة ومما رزقناهم ينفقون أولئك الموصوفون بما ذكر يعطيهم الله ثواب عملهم مرتين بسبب صبرهم على الإيمان بكتابهم وبإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم حين بعث ويدفعون بحسنات أعمالهم الصالحة ما اكتسبوه من الآثام ومما رزقناهم ينفقون في وجوه الخير وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ وإذا سمع هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب الباطل من القول أعرضوا عنه غير ملتفتين إليه وقالوا مخاطبين أصحابه لنا جَزَاءُ أعمالنا ولكم جزاء أعمالكم سلمتم منا من الشتم والأذى لا نبتغي مصاحبة أصحاب الجهل لما فيها من الضرر والأذى على الدين والدنيا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إنك أيها الرسول لا تهدي من أحببت مثل أبي طالب وغيره بتوفيقه للإيمان ولكن الله وحده هو الذي يوفق من يشاء للهداية وهو أعلم بمن سبق في علمه أنه من المهتدين إلى الصراط المستقيم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وقال المشركون من أهل مكة معتذرين عن اتباع الإسلام والإيمان به إن نتبع هذا الإسلام الذي جئت به ينتزعنا أعداؤنا من أرضنا بسرعة اولم نمكن لهؤلاء المشركين حرما يحرم فيه سفك الدماء والظلم يأمنون فيه من إغارة غيرهم عليهم تجلب إليه ثمار كل شيء رزقا من لدنا سقناه إليهم ولكن معظمهم لا يعلمون ما أنعم الله به عليهم فيشكروه له وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما أكثر القرى التي كفرت نعمة الله عليها فأسرفت في الذنوب والمعاصي فأرسلنا عليها عذابا فأهلكناها به فتلك مساكنهم مندثرة يمر الناس عليها لم تسكن من بعد أهلها إلا قليلا من بعض العابرين وكنا نحن الوارثين الذين نرث السماوات والأرض ومن فيهما وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبَعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ رَبُّكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حتى يعذر إلى أهلها ببعث رسول في القرية الكبرى منها كما بعثك أنت في أم القرى وهي مكة وما كنا لنهلك أهل القرى وهم مستقيمون على الحق إنما نهلكهم إن كانوا ظالمين بالكفر وارتكاب المعاصي ولما اعتذر المشركون عن اتباع الحق بما يلاقونه من مصاعب الحرب وانقطاع التجارة أجابهم الله بقوله وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون وما اعطاكم ربكم من شيء فهو مما تتمتعون به وتتزينون في الحياه الدنيا ثم يفنى وما عند الله من الثواب العظيم في الآخرة خير وأبقى مما في الدنيا من متاع وزينه افلا تعقلون ذلك؟ فتؤثر ما هو باق على ما هو فان؟ افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا؟ كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين أَفَمَنْ وعدناه في الْآخِرَةِ الجنة وما فيها من نعيم مقيم فهو صائر إليه لا محالة كمن أَعْطَيْنَاهُ ما يتمتع به من مال وَزِينَةٍ في الحياة الدنيا ثم يكون يوم الْقِيَامَةِ من المحضرين إلى نار جهنم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم ربهم سبحانه وتعالى قائلا أين شركائي الذين كنتم تعبدونهم من دوني وتزعمون أنهم شركائي قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تبرأنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون قال الذين وجب عليهم العذاب من الدعاة الى الكفر ربنا هؤلاء الذين أضللنا اضللناهم كما ضللنا نتبرأ إليك منهم ما كانوا يعبدوننا وإنما كانوا يعبدون الشياطين وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون وقيل لهم نادوا شركاءكم لينقذوكم مما أنتم فيه من الخزي فنادوا شركاءهم فلم يستجيبوا لندائهم وشاهدوا العذاب المعد لهم فودوا لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ويوم يناديهم ربهم قائلا ماذا أجبتم به رسلي الذين بعثتهم إليكم فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فخفي عليهم ما يحتجون به فلم يذكروا شيئا ولا يسأل بعضهم بعضا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 فعسى ان يكون من الفائزين بما يطلبون الناجين مما يرهبون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك ايها الرسول يخلق ما يشاء ان يخلقه ويصطفي من يشاء لطاعته ونبوته ليس للمشركين الاختيار حتى يعترضوا على الله تنزه سبحانه وتقدس عما يعبدون معه من الشركاء وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وربك يعلم ما تخفي صدورهم وما يعلنون لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيهم عليه وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وهو الله سبحانه لا معبود بحق غيره له وحده الحمد في الدنيا وله الحمد في الآخرة وله القضاء النافذ الذي لا مرد له وإليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني إن صير الله عليكم الليل دائما مستمرا لنقطع له إلى يوم القيامة من معبود غير الله يأتيكم بضياء مثل ضياء النهار أفلا تسمعون هذه الحجج وتعلمون ان لا إله إلا الله يأتيكم بذلك؟ قل ارايتم ان جعل الله عليكم منها رسرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون قل لهم أيها أخبروني إن صير الله عليكم النهار دائما مستمرا إلى يوم القيامة من معبود غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه لتستريحوا من عناء العمل في النهار افلا تبصرون هذه الآيات وتعلمون ان لا إله إلا الله يأتيكم بذلك كله ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن رحمته سبحانه أن جعل لكم أيها الناس الليل مظلما لتسكنوا فيه بعدما عانيتم من عمل في النهار وجعل لكم النهار مضيئا لتسعوا إلى طلب الرزق فيه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 وأحضرنا من كل أمة نبيها يشهد عليها بما كانت عليه من الكفر والتكذيب فقلنا للمكذبين من تلك الأمم أعطوا حججكم وأدلتكم على ما كنتم عليه من الكفر والتكذيب فانقطعت حججهم وأيقنوا أن الحق الذي لا مريت فيه لله وغاب عنهم ما كانوا يختلقونه من الشركاء له سبحانه ولما ذكر الله أن فرعون على في الأرض بسبب السلطان ذكر طغيان قارون بسبب المال فقال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أُلِل قوَّة إذ قال له قومه إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إن قارون كان من قوم موسى عليه السلام فتكبر عليهم وأعطيناه من كنوز الأموال ما إن مفاتح خزائنه ليثقل حملها على الجماعة القوية إذ قال له قومه لا تفرح فرح البطر إن الله لا يحب الفرحين فرح البطر بل يبغضهم ويعذبهم على ذلك وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة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 بأن تنفقه في وجوه الخير ولا تنس نصيبك من الأكل والشرب واللباس وغير ذلك من النعم في غير إسراف ولا مخيله وأحسن التعامل مع ربك ومع عباده كما أحسن سبحانه إليك ولا تطلب الفساد في الأرض بارتكاب المعاصي وترك الطاعات إن الله لا يحب المفسدين في الأرض بذلك بل يبغضهم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 قال قارون إنما أعطيت هذه الأموال لعلم عندي وقدره فأنا أستحقها لذلك أولم يعلم قارون أن الله قد أهلك من قبله من الأمم منهم أشد قوة وأكثر جمعا لأموالهم فما نفعتهم قوتهم ولا أموالهم ولا يسأل يوم القيامة المجرمون عن ذنوبهم لعلم الله بها فسؤالهم سؤال تبكيت وتوبيخ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 يا ليتنا أعطينا من زينة الدنيا مثل ما أعطي قارون إن قارون لذو نصيب واف كبير وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وقال الذين أعطوا العلم حين رأوا قارون في زينته وسمعوا ما تمناه أصحابه، ويلكم، ثواب الله في الآخرة، وما أعده من النعيم لمن آمن به وعمل عملا صالحا، خير مما أعطي قارون من زهرة الدنيا، ولا يوفق لقول هذه الكلمة، والعمل بما تقتضيه، إلا الصابرون الذين يصبرون على إيثار ما عند الله من ثواب، على ما في الدنيا من متاع زائل، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فخسفنا الأرض به وبداره ومن فيها انتقاما منه على بغيه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 لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون وأصبح الذين تمنوا ما كان فيه من المال والزينة قبل الخسف به يقولون متحسرين معتبرين ألم نعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويضيقه على من يشاء منهم لولا ان من الله علينا فلم يعاقبنا بما قلنا لا خسف بنا مثل ما خسف بقارون انه لا يفوز الكافرون لا في الدنيا ولا في الاخره بل ان مصيرهم ومآلهم الخسران فيهما تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها دار نعيم وتكريم للذين لا يريدون تكبرا في الأرض عن الإيمان بالحق واتباعه ولا يريدون فسادا فيها والعاقبه المحموده هي بما في الجنه من نعيم وما يحل فيها من رضا الله للمتقين لربهم بامتثال اوامره واجتناب نواهيه من جاء بالحسنه فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون من جاء بالحسنه يوم القيامة من صلاة وزكاة وصيام وغيره فله جزاء خير من تلك الحسنة حيث تضاعف له الحسنة إلى عشر أمثالها ومن جاء يوم القيامة بالسيئة من كفر وأكل ربا وزنا وغير ذلك فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا مثل ما عملوا دون زيادة إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أَعْلَمُ من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين إن الذي أنزل عليك القرآن وفرض عليك تبليغه والعمل بما فيه لمرجعك إلى مَكَّةَ فاتحا قل أَيُّهَا الرسول للمشركين ربي أعلم بمن جاء بالهدى ومن هو في ضلال واضح عن الهدى والحق وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين وما كنت أيها الرسول تأمل قبل البعثة أن يلقى إليك القرآن وحيا من الله لكن رحمة منه سبحانه اقتضت إنزاله عليك فلا تكونن معينا للكافرين على ما هم فيه من الضلال ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا يصرفنك هؤلاء المشركون عن آيات الله بعد إنزالها عليك فتترك تلاوتها وتبليغها وادع الناس إلى الإيمان بالله وتوحيده والعمل بشرعه ولا تكونن من المشركين الذين يعبدون مع الله غيره بل كن من الموحدين الذين لا يعبدون إلا الله وحده ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولا تعبد مع الله معبودا غيره لا معبود بحق غيره كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه له وحده الحكم يحكم بما يشاء وإليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء